اكتب رقم الجملة المسموعة في المربع الصحيح كما في المثال تصفحت زينب عبر الهاتف عن موضوع الدرس من الساعة الرابعة إلى الرابعة والنصف تكلم أحمد عبر الهاتف عن موضوع الدرس من الساعة الخامسة إلى الخامسة والربع تصفحت ليلى عبر الهاتف عن موضوع الدرس من الساعة السادسة إلى السادسة والنصف تكلم عثمان عبر الهاتف عن موضوع الأطلة من الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة تصفح يوسف عبر الهاتف عن موضوع الدرس من الساعة السادسة والنصف إلى السابعة تكلمت عائشة عبر الهاتف عن موضوع الدرس الإضافي من الساعة الخامسة والربع إلى السادسة